يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري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 هذا بيان للناس وهداة لمعظة المتقين ولا تهنو ولا تحزنوا وأنتم الأعلمين إن كنتم مسككم قرحٌ فقد مس القوم قرحٌ مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ولَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداء الله لا يحب الظالمين.